من أعنب وزرع ونخيل ونخيل صلوان وغير صلوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك آيات لقوم يعقلون وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبُوا قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَوُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَانُ فِي أَعْلَاطِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار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 إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبنو غفاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالا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 الذين يفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به اي يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا تغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرقوا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقاب داق جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وزرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعمق بدائع والذين ينقضون عهد الله ببعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أي يصلي ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء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 هلا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسول من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركات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 وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَالٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَكُلَّمَا أُوتِيَتْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ تِلْكَ عقب الذين اتقوا وعقب الْكَافِرِينَ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 وجعلنا لهم أسواجا وذجية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب ينحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب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 وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ نِمَانَ عُبَادَارٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلٌ قُلْ كَفَأْ بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْعٍ هذا هو علم الكتاب